لقد وعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَاءُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَتَّخَذَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِهِم بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِم عَلَىٰ بَعْضٍ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 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رافه في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 He will glorify God always thatonder for his Ni, all, in this same-erman that's due to your eyes if you are信